أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ 117. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 118. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ضارمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 119. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 121. وإن الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 119. فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم 110. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا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 129. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجا أرسلنا لطسي أبهم وضاق بهم درعاً وضاق بهم درعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن أم رأتك كانت من الغابرين.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 112. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين 113. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 114. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 124. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 125. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قل قَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَتُلُمَا أُوْحِيَ إلَيْك مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةِ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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلاهنا وإلاهكم واحد وإلاهنا وإلاهكم واحدون ونحن له مسلمون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 117. بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أننا جعلنا حرا من آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ